فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم وَمِنَ ومن الأنعام أزواجا يذرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يَبْسُو طُرِّيزَ قَالِ مَنْ يَشَاءُ وَيَقُودِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 Kbura ala müşrikin ma tedgohum ilayhi Allahu ve yehdi ilayhim an yunib ve ma tafraku فَمُلْكُ الْعِلْمِ بِيَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ